والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه وعرفنا أن الفضل لا يثبت إلا بدليل من الوحي كتابا وسنه وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الايات دل على ثبوت فضل العلم والعلماء وفضل تعلمه وتعليمه ثم اتبع ذلك ب جمله من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ذكر 13 حديثا افتتحها باصحها فيما ذكره رحمه الله تعالى وهو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والحديث مخرج في الصحيحي عرفنا ان له دلاله بالمنطوق ودلاله بالمفهوم وعرفنا ما يتعلق بمفردات هذا الحديث ثم اتبعه ب حديث اخر وهو قول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء ان هذا حديث أو جزء من حديث ياتي ذكره وهو حديث ابي الدرداء مشهور ان كان كثير من اهل العلم على على ضعف كما سياتي ثمط منه مصنف رحمه الله تعالى قوله وحسبك لهذه الدرجه مجدا وفخرا وبهذه الرتبه شرفا وذكراه فكما لا رتبه فوق رتبة النبوه فلا شرف فوق شرف وارثه تلك الرتبه حنين علما ورثه الانبياء اذا هم اولى واعلى درجات بين الناس فيما سوى الانبياء ثم ذكر الحديث الثالث وقال صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم وعرفنا ان هذا الحديث مختلف فيه في صحته صوابه لا لا يثبت معناه صحيح هنا ثمة مفاضله بين العالم والعابد كما سياتي في في الحديث الاخر وكذلك ما ذكره الامام نقيم رحمه الله تعالى وقولك فضل على أدناكم بيننا المراده به ثم ربعت بقوله صلى الله عليه وسلم قال المصنف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا إلى الجنة أو سلك به طريق إلى الجنه أو سلك الله به طريقا إلى الجنة وهنا جاء من طرق الجنه وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه برياده الرضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائل الكواكب وإن العلماء ورثه الانبياء هذا الجزء الذي جعله مفردا فيه الاول وإن العلماء ورثه الانبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه أخذ بحظ وفير هذا الحديث اخرجه الاربعه الا الا النساء رواه ابو داوود والترمذي والماجه رواه كل منهما اعني ابو داوود والترمذي في كتاب العلم وابن ماجه رواه في السنة فابو داوود وابن ماجه رواياه من حديث عاصم ابن رجاء ابن حيوه عن داوود بن الجميل عن كثير ابن قيس على خلاف في اسمه واضطراب في اسمه قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق إذا الحديث له له قصه قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابي الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة يعني لمات لامر دنيوي وانما جئت من أجل العلم والسؤال عن الوحي وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو الدرداء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ورد أن يهنئه على هذه الرحلة في عن العلم وسوالي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الحديث وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريق يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وذكر الحديث ثم قال ابو داوود حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال لقيت شبيبا من الشيبه فحدثني به عن عثمان ابن أبي سوده عن ابي الدرداء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه معناه وروه الترمذي بسنده كذلك ثم قال بعد أن اتى بي لفظ السابق وأمع خلاف في بعض الالفاظ قال بعد ذلك ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم ابن رجاء ابن حيوه وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الاسناد حكم عليه بكونه منقطعاً باعتبار الاسناد الذي ذكره هو قال الترمذي قال وانما يروى هذا الحديث عن عاصم ابن رجاء بن حيوه عن الوليد بن الجميل عن كثير ابن قيس اي كثير ابن قيس وقيل قيس ابن كثير عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا اصح من حديث محمود بن خيداش ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح يعني البخاري رحمه الله تعالى على كل ثم خلاف في سنيده وثبوته ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له شواهد يتقوى بها بمعنى أنه يصل إلى رتبه الحديث الحسن فهو حديث حسن ولذلك شرحه ابن قيم رحمه الله تعالى كما سياتي فالامهم مختصرا بل افرد الحافظ ابن رجب رحمه الله كتابا هو مطبوع في شرح هذا في شرح هذا الحديث ايذن هو من جملة حديث حسن وكل جملة فيه لها شاهد من الكتاب والسنه والجزء الاول قوله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه هذه الجملة رواها مسلم هي صحيحه ثابته في صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه شرح مفردات الحديث وجمله قوله من سلك طريقا يطلب فيه علما من هذه صيغه عموم من شرطية حينئذ تفيد العموم فتشمل حينئذ الرجل والمراه والحديث الوارد فيما يتعلق بطلب العلم ليس من خصائص الرجال وانما هو مما هو عباده وإذا كانت عباده ليس عندنا عبادة في الجملة خاصه بالرجال دون دون النساء إلا ما ورد من نحو الجهاد والقتال ونحو ذلك واما على جهه العموم فلا السواء الرجال والنساء والنساء شقائق الرجال من يريد الله به خيرا فقه في الدين يدخل فيه ماذا ذكروا والانثى الرجل والمرء فهو عام وهذا بناء على مذهب الجمهور من أهل الاصول ان من هذه مشترك بين الذكر والانثى وهو الصحيح المستعمل في لسان العرب وبه جاء كتاب والسنه أن لفظ من عامة في الذكر والانثى وليس هذا اللفظ من خصائص الذكور دون دون الاناث اذا قوله من هذه شرطية وحينئذ تكون عامة والمراد بالعموم هنا ما يشمل الرجال وا النساء الرجل والمرء من سلك طريقا سلك أي دخل أو مشى يقال سلك الطريق إذا ذهب فيه وبابه دخل سلك يسلك دخل يدخل سلك طريقا طريق السبيل يذكر ويوانس قد يراد به طريق الحسي وقد يراد به الطريق المعنوي طريقا الحسي والطريق المعنوي فيشمل حينئذ النوعين وهو نكره في سياق الشرط حينئذ يعم أي طريق أي طريق يمكن أن يصل به السالك إلى طلب العلم ولذلك ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ان مما يدخل في هذا الحديث الاتصال بالهاتف السؤال عن عن العلم وهذا يعتبر من الطريق الذي يسلكه من اراد أن يسال عن عن دينه فمن ساله ورفع السماعه نحو ذلك واتصل هل يعتبر هذا من سلوك الطريق في طلب العلم الجواب نعم لان طريقا هنا نكره فيشمل ماذا يشمل كل ما يصدق عليه أنه وسيلة يصل بها السالك إلى العلم وعرفنا أن الشرع لا ينظر إلى الوسائل وإنما ينظر إلى المقاصد كما مر معنا مرارا في تقرير بعض المسائل التي قد ينظر فيها في هذا العصر الى الى الوسيله وهنا نظر الشرع إلى ماذا إلى حصول العلم فكل وسيلة مباحه لم تكن محرمه بهذا القيد فعينيد تكون داخلة في هذا النص ثم هي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال اذ لم يكن في ذاك الزمان من الطرق الموصلة إلى العلم الطيران في الجو وصار هذا في في هذا الزمان من الطرق الموصله إلى الى العلم حينئذ يكون داخل في هذا النص اذا طريقا نقول الطريق السبيل سواء كان حسيا أو كان معنويا أو يذكر ويؤنث تقول الطريق الاعظم والطريق العظمى والجمع اطرقه وطرق وهو نكيره في سياق الشرط فيعم ومن اوجه عمومه كما قال بعض الشراح سواء كان الطريق قريبا أو بعيدا وكل منهما يسمى ماذا يسمى طريقا ومن هنا دخلت الرحلة في في هذا النص حينئذ طريقا سواء كان الطريق هذا يسمى سفرا او لا يسمى سفرا أو كان قريبا فيما لا يسمى سفرا أو كان كان بعيدا حينئذ فيه عموم ويدخل فيه كل طريق معنوي وكل طريق حسي سواء كان الطريق بعيدا أم قريبا سواء كان الطريق يسمى سفرا في اللغة أو الشرع أو لا يسمى سفرا يطلب فيه علما يطلب فيه عند الترمذ يبتغي فيه يبتغي اذ الابتغاء والطلب بمعنى واحد يطلب فيه أي في ذلك الطريق او في ذلك المسلك أو في سلوكه اما هذا أو او ذاك لمعان لغويه تعرف في محلها يطلب فيه الضمير يعود الى ماذا إلى من سلك طريق اما أن يعود إلى الى الطريق واما ان يعود الى السلوك الذي اتصف به الفاعل لان من سلك سلك هو والضمير حينئذ يعود إلى الى من ولا أن ان الفاعل هنا ضمير مستتر حينئذ نقول هو السالك هو السالك اذا ثما فيه وثما سلوك يعني اذا الضمير يحتمل انه راجع الى المعنى المصدري يحتمل انه راجع الى الطريق ذاته ولذلك قال الشراح في ذلك الطريق يطلب فيه أي في ذلك الطريق أو في ذلك المسلك أو في سلوكه يعني سلوكه هو إذا أريد به المعنى المصدري يطلب فيه ماذا قال علما اذا خاص ماذا خاصا نوعا من انواع العبادات يدخل تحته كل عبادة يدخل تحته كل عباده لان ك... كما مر لا تصح العبادة بل لا تتصور العبادة في الشرع الا مع العلم كذلك تقرر هذا عندنا أولا تقرر كل عبادة في الشرع فرضا أو نفلا على جهه الافراد أو على جهه الجماعه لا تصح ولا لن تصح بل لا تصور الا بي بالعلم وعرفنا وجه ذلك أنه مبني على ها على امرين الاخلاص والمتابعه افهم هذه واستحضرها معك دائما اذا علما قال الطيبي وانما اطلق الطريقه والعلم ليشملا في جنسهما أي طريق كان عندنا نكرتان فمن سلك طريقا اي طريق اي طريق يطلب فيه علما علما كذلك نكر في سياق الشرط فيعم يعم ادنا ما يسمى علما ولذلك اثر عن بعض الصحابه فضلا عما بعدهم كان يرحل يعني يسافر من اجل ان يسال عن حديث واحد لا يعلمه بل قد يسافر من أجل أن يتأكد من لفظ الحديث والله المستعان كان يرحل من أجل أن يتأكد من لفظ الحديث وهذا دل على أن أقل ما يسمى علما فهو داخل في هذا النص قال طيب وانما أطلق الطريق والعلم ليشمل في جنسه ما اي طريق كان من مفارقة الاوطان والضرب في البلدان إلى غير ذلك سيدخل فيه الرحله في بطلب العلم والسفر بطلب العلم ونحو ذلك واي علم كان من علوم الدين قليلا او كثيرا قال رفيعا أو غير رفيع هذه فيها شيء من النظ لان علم الشرع كله كله رفيع والمراد أن العلم المراد به هنا أن العلم المراد به هنا علم الشريعه علم الدين هنا يشمل ما كان المقصود فيه الكتاب والسنه وما كان آلة ووسيله إلى فهم الكتاب والسنه فيشمل المقاصد ويشمل كذلك الالات والوسائل لأن لها حكم ماذا حكم المقاصد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا الدليل المجمع عليه عند اهل الاصول في ايجاب تعلم أصول الفقه وانه من فروض الكفايات وهو الدليل وكذلك في ايجاب تعلم لسان العرب هذه القاعدة في الجمله مجمع عليها بمعنى انه متفق عليها ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب اذا حكم تعلم علوم الاله فرض كفايه دليلها ما ذكرنا حكم تعلم لسان العرب اللغه فقه اللغه والنحو والصرف والبيا هذا من فروض الكفايات يعني واجب شرعا ولكن ليس على الاعيان ما دليله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما هو الذي يتم به الواجب الواجب المقصود فهم الكتاب والسنه ليس من كتاب والسنه هذا لا يتم ولن يتم عند العلماء الراسخين الاوائل إلا بتعلم هذين العلمين علم اللغه وعلم وصول الفقه لا ينفك التفقه في الدين إلا بإتقان هذين العلمين إذا ما حكم هذان العلمان ما حكم هذين العلمين الوجوب الشرعي دليله ما ذكرنا ما لا يتم الواجب الا به فواجب لو رحل في طلب علم النحو وقاصدا به أن يفهم شرع الله عز وجل ها يدخل في الاجر هنا يدخل معنا لان قوله من يبتغي به علما يطلب به علما سواء كان العلم شرعا بالقصد أو كان وسيلة او الهه الى فهم العلم الشرعي قال أي علم كان من علوم الدين قليلا كان أو كثيرا ولو مسألة واحدة لو رحل إلى بلد ليسال عن مسألة واحدة ثم رجع دخل فيه في الحديث فكيف إذا رحل وسمع عشرات المسائل من باب أولى واحرى وهذا مما يحتاج طالب العلم أنه إذا تحرك من بيته أو اراد أن يتحرك فليستحضر أنه سيسلك طريقا يلتمس فيه علما حينئذ ياتي الثواب الذي يراد من هذا النص قال سلك الله به طريقا من طرق الجنه سلك الله به الضمير المجرور عائد إلى من من سلك يعني السالك سلك الله به به ضمير المجرور عائد إلى من والباء للتعديه سلك به تعدي مرارته بزيد اي جعله سالكا ووفقه ان يسلك طريق الجنه سلك الله به وهذا فيه شيء من من التاويل لان السلوك هل يوصف به البارئ لو على هنا كما جاء في الحديث من تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشده كذلك تعرف على الله عرفه من سلك سلك الله به هل هو من قبيل المقابله أم أنه تثبت به صفه من الصفات ما قال بالاول حينئذ لا تثبت به الصفه وانما يكون من من من الفعل بالفعل وهو نوع من من المجاز وهو ما يسمى بالمشاكله سما وكل وصف جاء في القرآن ورتب على وصف آخر من المخلوق يستهزئون الله يستهزئ بهم مكروا يمكر بهم قالوا هذا من قبيل المقابله والمشاكله ومعناها ان الباري لم يتصف بهذا الوصف لكنه مقابلة وجزاءا عاملهم بذلك حينئذ يؤول بمعنى آخر وهو بمعنى المجازاء مكروا مكرا إذا ما معنى مكر بيعني جازاهم فقط ولا يحمل على معنى آخر هذا يسمى تحريفا وليس بمدلول النص والصواب في مثل هذه المواضع أن نقول ما اثبته البارئ جل وعلا فهو ثابت لنفسه سواء أثبته بلفظ المصدر او بلفظ الاسم العلم أو بلفظ الفعل فكله ثابت قد سمع الله والله يسمع اذا جاء الفعل هكذاك وجاء وهو السميع اذا جاء الاسم اذا هذه كلها تثبت بها صفه السمع كذلك هنا المراد أن السلوك صفة للبارد لو علف هي على حقيقتها ونثبتها كما كما هي بشرط صحة الحديث كما ذكرنا اذ فيه خلاف قال اجعله سالكا ووفقه ان يسلك طريق الجنة وقيل عائد إلى العلم سلك به أي بالعلم والباء للسببيه وسلك حينئذ ليكون بمعنى سهل يكون بمعنى سهل والعائد إلى من محذوف والمعنى سهل الله له بسبب العلم طريقا من طرق الجنه اذا اما أن يسلك الله به حينئذ يكون صفتا او علما ذكره بمعنى أنه ماذا يوفقه يوفقه هذا ليس هو مقابل لللفظ ليس تفسيرا للسلوك وانما هو شيء من من التاويل ثم إذا جعلنا الباء سلك به يعني بالعلم حينئذ سلك يكون بمعنى سهل وليس بمعنى ماذا مشى أو ذهب حينما يكون بمعنى بمعنى سهلا والعائد يكون محذوف لأن من هذه ان قلنا شرطيه لا تحتاج للعائد وقلنا هي موصولة من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنه سلكه سلك به هذه شرطية من فعل فعل حينئذ جعلناها شرطية لا اشكال فيها لا تحتاج للعائد ولقلنا المحتمله للموصوليه وحينئذ إذا قلنا إذا محت... اذا كنا بانها موصوليه لابد لها من عاد الموصولية لابد لها من عاد حينئذ نكون محذوفا إذا جعلنا سلك بمعنى سهل وجعلنا الباء أو الضمير المجرور بالب عائدا الى العلم سهل له بسبب العلم طريقه من طرق الجنة وإذا ابقيناه على ظاهره وهو السلوك بمعنى الدخول والمشي وهو الظاهر حينئذ لا نحتاج إلى الى ذلك إذا الضمير به يعود الى إلى من إذا جعلناها موصولة واما الشرطية فلا فلا تحتاج لكن ظاهر النص من سلك سلك به طرقا سلك الله به حينئذ هذا يعتبر ماذا من فعل فعل فمن لم يفعل فمن لم يفعل لا يترتب عليه ثواب المذكور طريقا من طرق الجنة قيل فيه إشارة إلى أن طرق الجنة كثيره يقال من طرق الجنة واضح طرق على وزن فصول وقد يخفف طرق لكن هو جمع وقل الجمع ثلاثه وحينئذ نقول طرق هذا جمع يدل على ماذا على أن طرق الجنة كثيرة قيل فيه اشاره الى ان طرق الجنه كثيره وكل عمل صالح طريق من طرقها وطرق العلم أقرب الطرق إليها واعظم يعني إذا اخذنا على هذا الظاهر عنذا العلم طريق من طريق الجنة هل طرق الجنه محصوره في طريق العلم على هذا القول لا وانما الطرق كثيره لكن منها طلب العلم هو طريق من طرق الجنة لكن اقربها وصولا إلى الجنة هو هو العلم ولذلك من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة بمعنى أن طرق الجنه كثيره ومنها السعي وطلب العلم وتحصيله ولكن طريق العلم اقرب الطرق إلى الى الجنه قال القارئ في المرقى قلت والاظهر ان كل علم طريق إلى الجنه يعني الصواب العكس أن طرق الجنه كلها محصوره في طريق واحد وهو طريق العلم ولذلك نكره قال قل او كثر علما عينيد الله اشترط فيه الكمال الا يحرج على الناس وانما نقول دل الدليل من الكتاب والسن على أن العبد مكلف بل خلق من اجل العبادة ولن تصح العبادات سواء في اصلها أو فرعها إلا باقامته على ساق العلم فصارت ماذا العبادات كل محصوره في طريق واحده فلن يصل بعباده إلا ما هي مبنيه على علم اذا الطرق كلها صارت محصوره في في العلم هل هذا المعنى أوجه أم السابق لا شك ان الثاني أقرب إلى الى ظاهر النص إلى الى النصوص الاخرى قال قلت والأظهر أن كل علم طريق إلى الجنة كما يستفاد من تنكيرهما طريق والعلم وفيه ايماء وإشارة إلى أن طرق الجنة محصوره في طرق العلمي فإن العمل الصالح لا يتصور بدون العلم والله اعلم هكذا قال القاري فان العمل الصالح مطلقا كل عمل صالح لا يتصور يعني صحته في الشرع لا عقلا لا يتصور في الشرع ان يصح عمل صالح ويوصى بكونه عملا صالحا ولا يكون مبنيا على قاعدة العلم هذا لا وجود له البتة فمن يعمل ولم يكن عالما بما يعمل هباء منثورا وقد امنا ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا فكل عمل انتفع عنه الشرط الاول فهو داخل في الايه جعلناه هباء منثورا وكل عمل ولو كان مخلصا فيه لله عز وجل ولم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الآية اذا كل عباده كل عمل صالح لا يتصور وجوده الا من طريق العلم حينئذ انحصرت العبادات وانحصرت جميع انواع العبادات في طريق واحد الا وهو وهو العلم هذا أظهر واوجه ما هو الذي يدل عليه سائر النصوص ثم قال وإن الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه وفي روايه لرضا نعم لتضع لا تضع اجنحتها رضا على أنه مصدر وفي روايه وهي التي ذكرها المصنف لرضي الله عنه لرضي الله عنه واضحه انها ماذا انها صرحت بكون الرضا من الله تعالى عنه قال وان الملائكه للجنس أو للعهد أي ملائكة الرحمه يعني لا العذاب لا موضع لها هنا ولذلك عين ابن حجر أو خص نص بكونه علم من آخر من دليل منفصل بأن هذه المواضع انما هي لملائكه الرحمة ليس الملائكه العذاب اذا وان الملائكه اي ملائكه الرحمه فعنيذ تكون لي للعهد أو للجنس قال ابن حجر ويحتمل أن الملائكه كلهم يعني جميع الملائكه وهو انسب بالمعنى المجازي في قوله لا توضع أجنحتها رضا على كل الملائكه يحتمل امرين اما الجنس فيعم جميع الملائكه وهو مناسب لظاهر اللفظ في اصله وإما أن يقال إن ملائكة العذاب هنا لا دخل لهم في مثل هذه الرحمات فالاصول يكون من خصائص ملائكه الرحمه لان الله تعالى خلق الملائكه ودلت النصوص القطعية على أن كل ملك له وظيفته الخاصة المنفكه عن غيره قال لا تضع اجنحتها رضا رضا هذا حال أو مفعول له مستوفي الشروط على معنى اراده رضا ليكون فعلا لفاعل الفعل المعلى لا تضع لما رضا يعني هي راضيه أو إرضاء طالب العلم أو كما جاء في الحديث الآخر او الروايه الأخرى لرضى الله عنه عينين لا تضع من اجل رضا الله عز وجل عنه لكن على هذا المعنى لا يكون مفعولا لاجله لأن شرط مفعول لاجله الاتحاد كذلك صحيح ام لا شرطه الاتحاد الفعل الاول والفعل الثاني يعني الوضع والرضا حاصل من فاعل واحد وهنا الوضع من الملائكه والرضا ممن من الله عز وجل فعلى هذا لا يصح اعرابه ماذا مفعولا لأجله واذا قلنا الرضا وصف للملائكه حينئذ صح أن يكون ماذا مفعولا لاجله قمت اذلالا قمت أنا اذلالا من المجل أنا من الذي قام أنا اذا لا تضع اجنحتها رضا من الذي وضع الملائكه من الذي يرضى الملائكه صح ان يكون مفعولا لاجله طيب على الرواية الثانيه اذا حملناه عليها لا تضع من الذي يضع الملائكه لرضا من الذي يرضى الله عز وجل اذا اختلف ففاعل الوضع غير فاعل الرضاء المتصف بالوضع غير المتصف بالرضا فافترقا قال حال أو مفعول له على معنى إرادة رضا ليكون فعلا لفاعل الفعل المعلل على هذه الرواية لا اشكال فيه جز اعرابه مفعولا له لاجله وأما اذا حملناه على الرواية الأخرى فالرضا من الله عز وجل فلا يصح لا يصح أن يكون مفعولا لاجله قال لا تضع رضا لطالب العلم لام متعلق برضا رضا لطالب العلم يعني راضي عن طالب العلم وقيل التقدير لاجل الرضا الواصل منها إليه أو لاجل إرضائها الطالب العلم بما يصنع من حيازه الوراثه العظمى قيل معناه انها تتواضع لطلبه يعني ما المراد بوضع أجنحتها اختلف اهل العلم في في ذلك على قولين في الجملة هل المراد انه وضع حسي أم المراد به وضع معنوي من هم قال حسي بمعنى أن الملائكه تكف عن الطيران وتنزل وتضع أجنحتها لطالب العلمين ومن قال لا مراد به معنى من المعاني وما هو ما سيذكره كذلك صاحب الاصلي قال هنا قيل معناه انها تتواضع لطالبه توقيرا لعلمه كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه أي تواضع لهما ففسروا هنا الوضعه وضع على الاجنحه بالتواضع لطالب العلم أو المراده الكف عن الطيران والنزول للذكر وذا والظاهر النص لكن لا مانع ان يكون معه ماذا معنى آخر ولذلك كل ما ذكره اهل العلم في تفسير الوضع هو صحيح في الجملة هو صحيح في الجمله بمعنى انه داخل في في اللوض لكن الحقيقة ظاهرها تبقى على اصلها وهي الأولى مرجحة لانه لا يعدل إلى القول بكون المراد معنى لا لاحسا إلا بقلينا والاصل حمل الالفاظ على حقائقها اذا قيل تضع اجنحتها يعني تضع اجنحتها نبقى على الاصل كيف الله اعلم نحن لا ندرك ماذا حقيقه الملائكه ولا ندرك حجم الملائكه وحينئذ نقول تضع اجنحتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تضع اجنحتها كيف الله أعلم بذلك وحينئذ لكن لا مانع ان يقال ماذا تضع اجنحتها لأن الاصل في الملائكه الطيران فتكف عن الطيران وحينئذ نقول تنزل إلى مجالس الذكر وقد دل النص على, على ذلك لكن المراد كيفية الوضع الله اعلم بها قال هنا او المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر كقوله في الحديث حفت بهم الملائكه حفت بهم الملائكه أو معناه المعونه وتيسير المؤنه بالسعي في طلبه يعني تعينه الملائكه تعينه طالب العلم وهذا فيه شيء من التاويل لكن لا مانع ان يكون داخل كما جاء في كلام القيم رحمه الله تعالى او المراد تليين الجانب والانقياد والفيء عليه بالرحمة والانعطاف أو كذلك له اصل فيه بالشرع أو المراد حقيقته وان لم تشاهد بمعنى انه تضع اجنحتها وقد يسير عليه طالب العلم وهذا كذلك لا, لا من حمل اللظى عليه لانه داخل في في المفهوم الحقيقي لللظى وهي فرس الجناح وبسطها لطالب العلم لتحمله عليها وتبلغه مقعده من البلاد نقله السيد جمال الدين وهذا كما ذكرت لكم هو المعنى الحقيقي لللظى انها تنزل وتضع اجنحتها بمعنى انها تفرش الجناح لطالب العلم هذا هو العاصم لا تشعر بذلك كيف يقول الله أعلم لأن ذلك من من الغيبيات وإنما المراد أن الملائكه تفعل ذلك وهي متواضعه منقره لطالب العلم لوصفه الذي اتصف به وهو السعي لطالب العلم أو سعي طالب العلم في في العلم وهذا التواضع وهذا الكف ومعاملة الملائكه لطالب العلم وهو طالب علم فكيف بالعلماء صحيح فكيف بالعلماء فهم اعظم اعظم من من ذلك ونقل ابن قيم عن أحمد بن الشعيب قال كنا عند بعض المحدثين بالبصره ذكر ابن قيم في مفتاح دار السعادة قال كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا هذا الحديث يعني لا تضع إلى الى وفي المجلس شخص من المعتزله والمعتزله كما تعلمون لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يؤمنون بكتاب ولا ولا سنه انما يؤمنون بماذا بالمعقول والمعتزله موجودون إلى يومنا هذا وهم الذين يسمون بالعقلانيين هلان هناك المدرسه العقلانية هم المعتزله لكن باسم آخر لما تطورت الدول وصار صارت فيها جوازات وحذلك تسمى باسم اخر اذا العقلانيون هم المعتزله عينه اذا قال هذا المعتزلي قال وفي المجلس شخص من المعتزله فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لا اطرقن لا اطرقن غدا النعلي واطاوعوا بها أجنحة الملائكه ففعل ومشى في النعلين فحفت رجلاه ووقعت فيهما الاكله الاكله بمعنى انه استهزأ بالحديث وفي نسخه او النصحة اللي لمقيم في مفتاح دار السعاده قال اضعن المسامير بمعنى أنه سيكسر اجنحه الملائكه مستهزئا بالنص بالحديث النبوي فوقعت الاكله في رجله فوقع كما كما هو قال ابن قيyim قال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول كنا نمشي في أزقة البصره إلى باب بعض المحدثين فاسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكه لا تكسروها كالمستهزئ بالحديث فما زال عن موضعه حتى حفت رجلاه وسقط الى الأرض وهذا جزاء من يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرقى والحفاء رقه القدم على ما في القاموس وفي روايه في السنن والمسانيد عن صفوان بن عساله قال قلت يا رسول الله جئت أطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لا تحف به الملائكه وتظله باجنحتها فيركب بعضها على بعض حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب يعني حبهم لما لما يطلب هذا يفسر معنى الوضع في الحديث السابع نقله ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الحاكم اسناده صحيح ثم قال وان العالم لا يستغفر له من في السماوات وإن العالم انتهى مما يتعلق بماذا بفضل طالب العلم وطلب العلم وهدفه ترق من الادنى إلى الاعلى ترق إلى ذكر ما هو أبلغ في فضله بإثبات وصف العلم له بعد إثبات فضل طلبه فيما قبله فهذا فضل طالب العلم ثم اذا تمكن واتصف بالعلم فصار من العلماء حينئذ ارتقى إلى الفضل الاخر وان العالم لا له قال طيبي هو مجاز من اراده استقامه حال المستغفر له وهذا غلط ليس بـ بصواب بل الصواب ان ما اسند الى ما لا ينطق باعتبارنا نحن أنه باق على حقيقته فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العالم لا له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان نقول الحيتان تستغفر للعالم فتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه تقول او لا تقول تقول النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن ذلك فدل ذلك على أن ما اسند إلى الجمادات وما أسند إلى البهائم والطير ونحو ذلك نقول باق على حقيقته لأنك لا تعلم يا عبد الله حقيقة ما هم عليه فاذا أخبرك البارئ جل وعلا عن غيب بطريق الوحي وكشف لك عن شيء من الغيب بطريق الوحي اينذن تقول سمعنا واطعنا فلا تؤاخذ اينذن نقول هنا يقال بلسان القال لسان المقال وليس باللسان المعنوي بمعنى النهي كما قال هنا هو مرجاز من اراده استقامه حال المستغفر لهم كيف هذا يتات لا يتات يعني هذا اخباره من النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن العالم هذا يبقى مستقيما الحال بحيث انه لن يحتاج إلى شيء يستغفر منه قل لا ليس هذا المراد بل العالم كغيره من البشر يصيب ذنبا فيحتاج الى الاستغفار من كرامة الله عز وجله أن سخر له هذه المخلوقات بان تستغفر له سواء كان مما ينطق أو مما لا ينطق قال الله عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جبل احد نحبه ويحبنا اذا نحبه ادلا اشكال فيها المحبه وصف للانسان لكن هل احد يحب المحبة التي تكون من البشر نقول هذا هو الظاهر وهذا هو العصر ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم سلاما الحجر وكذلك أن الشجر ونحو ذلك حين يذقن هذه كلها تثبت على على اصلها وتتكلم وتقول سبحان الله ولكن لا ندري كيف تتكلم اخبرنا الله عز وجل انها تسبح بحمده ولم يخبرنا عن شيء آخر لا يلزم من التسبيح ان يقال سبحان الله أن يكون ثم لسان وشفتين ومخارج نحو ذلك لا يلزم من ذلك بس كذلك ليس بلازم ولذلك نثبت صفه الكلام للبارئ جل وعلا بناء على هذا أنه لا يلزم ان يكون ثم لا يكون كلام الا بلسان قل لا ليس بلازم وهذا وجه إثبات الصفة للبارئ جلا وعلا اذا قول طيب هنا هو مجاز من اراده استقامه حال مستغفر له ليس بمصواب بل هو غلط صواب حمل اللفظ على حقيقته لا يستغفر له من في السماوات لانه عرف بتعريف العلماء وعظم بقولهم ومن في الأرض قيل فيه تغليب والمراد ما في الأرض من في الأرض من للعالم كذلك العقلاء ما في الارض تشمل العاقل وغيره كذلك هنا غلب العقلاء على غيره لأن ممن يستغفر للعلماء كذلك البشر إذا أحسن اليك العالم تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو حينئذ نقول هذا يحصل من من البشر ويحصل كذلك من من غيرهم قال فيه تغليب والمراد ما في الأرض لأن بقائهم وصلاحهم مربوط براي العلماء وفتواهم ولذلك قيل ما من شيء من الموجودات حيها وميتها إلا وله مصلحة متعلقة بالعلم هذا من عظم شان العلم ما من موجود ما من شيء من الموجودات حيها وميتها الا وله مصلحة متعلقه بالعلم قال والحيتان جمع الحوت في جوف الماء خص لدفع ابهامي ان من في الأرض لا يشمل من في البحر بمعنى انه قال ومن في الأرض هل يدخل البحر في الأرض الجواب نعم ولذلك قال والحيتان قال حتى الحيتان في جوف الماء فدل ذلك على أن البحر داخل في مسمى الأرض وهذا الذي دل عليه ظاهر النص قال والحيتان حتى الحيتان في جوف الماء خص لدفع ايهام ان من في الارض لا يشمل من في البحر أو تعميما بعد تعميما بأن يراد بالحيتان جميع دواب الماء وهي اكثر من عوالم البر لما جاء في اثر أن عوالم البر 400 عالم وعوالم البحر 600 عالم هذه الاشياء أقرب ما تكمن اخبار بني بني إسرائيل فلا تصدق ولا ولا تكذب وقال قبي تخصيص الحيتان للدلالة على أن إنزال المطاري ببركتهم حتى ان الحيتان تعيش بسببهم وبالحديث الآخر بهم تمطرون وبهم ترزقون ثم قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر وان فضل العالم عرفنا أن المراد بالعالم هنا والمقارن به العابد ان من غلب عليه العلم وهنا العابد من غلبت عليه العبادة وليس عندنا عالم فقط ولا يتعبد عابد فقط دون علمه لان هذا الضال كل منهما في النار لو كان ثم عابد فقط لا بعلم فهو مشرك مبتدع كذلك اذا نفي العلم من اصله وهو عابد حينئذ تعبد بما يقع في الشرك ولا يدري حينئذ نكون من اهل النفاق والضال كذلك لو عالم ولم يعمل فهو فاسق فاجد ضال اذا كل منهما مذموم وليس بممدوح اذا وإن فضل العالم أي الغالب عليه العلم وهو الذي يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما توجه إليه من الفرائض والسنن المؤكده على العابد أي الغالب عليه العباده وهو الذي يصرف أوقاته بالنوافل مع كونه عالما بما تصح به العباده كل منهما لابد من شيء آخر يصحح ما هو عليه فالعابد يحتاج إلى علم لصحيح عبادته فلا يسمى عابدا الا بذلك والعالم يحتاج إلى عباده تصحيح ماذا علمه فلا له من من ذلك فليس عندنا عالم وليس بعابد مطلقا ولا العكس فكل منهما غلب عليه لكن هذا عالم اتى بما واوجب الله تعالى عليه والسنه المؤكده ثم عمر وقته بالعلم والمسائل والكتابة نحو ذلك ولم يشتغل بقيام ليل ولا صوم نهاب وهذا العابد عالم ما تعبد به بانه على وفق الشريعه لكنه أكثر من النوافل وترك العلم وطالب العلم أيهما أفضل في الجملة العالم أفضل من من العابد وهذا عرفنا فيما سبق أن السلف لم يفهموا أن يتفرغوا للعلم فقط دون أن يشتغلوا به بالنوافل وتراجمهم من الصحابه ومن بعدهم شهيده بذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين بين العلم وبين بين التعب الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعني بين نشر العلم والدعوه وبين التعبد وكذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين الأمرين إن حصل تعارض قدم العلم على على العباده هذا المراد وليس المراد انه يهجر النوافل مطلقا ولا يكن له نصيب لا قليل ولا ولا كثير قال كفضل القمر ليلة البدري أي ليلة الرابع عشر يعني المشبه به في نهاية النور وغاية الظهور فيكون فيه تلميح الى قوله كفضل على أدناكم الذي سبق معنا كما في قوله على سائل الكواكب فان نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف لان الايمان له نور مهما العصر في كل مؤمن أن له فضلا وانه ثبت له من الخير لا من ذلك حتى بالحديث الذي مر معنا سابقا من يريد الله به خيرا فقيه بالدين قلنا كل مؤمن ماذا في خير ولذلك الايه التي قال يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات قلنا الايمان هذا مرفوع به العبد مطلقا لكن المؤمن الذي زاد على ايمانه طلب العلم واتصل بالعلم ليس كالمؤمن الذي لم يزد على ايمانه طلب علم هذا المراد الفرق بين بين النوعين فإن نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف إذا لم يكن عالما نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف إذا لم يكن عالما لانه بالعلم يتقي الشبهات والشهوات اما مجرد التعبد هذا لا يتاتى لكل عابد الشبهات لا تدفع الا بالعلم وأما الشهوات فكذلك لا تدفع الا بالعلم ولو دفعت ببعض العبادات في هذه قاصره لأن العبادة كما مر معنى في الجملة نفعها قاصر على العبد ولذلك قد يصوم ويصوم ويصوم من اجل دفع الشهوه لكنه قد يحصن منه ما يحصن قد لا لا يصبر احيانا اذا حصل له انكفاف لكنه قاصر لكن لو كان على علم بعظمة البارجه لو على بجنته وناري وبطشه وكيده وغضبه ومقته ونحو ذلك افترق عنده الأمر هذا يسجر في القلب ويمنع من الشهوات أكثر من منع وتأثير العبادات فرق بيننا بين النوعين فإن نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف إذا لم يكن عالما وإنما حملنا الكلام قال القاري وانما حملنا الكلام على من غلب عليه أحد الوصفين لا على عالم فقط وعابد فقط كما ذكرت لكم لأن هذين لا فضل لهما ليس لهما فضل عالم فقط لا يعبد الله تعالى ليس له فضل البتة مطلقا بل هو في النار وعابد فقط وليس له علم البتة ويتعبد بهواه حينئذ نقول هذا ليس له فضل البتة لأن هذين لا فضل لهما بل انهما معذبان في النار لتوقف صحه العمل على العلم وكمال العلم على العمل لن يحصل له العلم اصله بل ولا لن يحصل له كمال العلم بل ولا اصله الا بالعمل بما علم لانه يكون حينئذ ضاللا مضلا وقال القاضي شبه العالم بالقمر والعابد بالكوكب لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد لا يتعدى ونور العابد يتعدى إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر يتلقى نوره من نور الشمس من خالقها عز وجل قال لان كمال العباده ونورها لا يتعدى من العابد ونور العابد لعله العالم يتعدى إلى غيره يتعدى الى الى غيره نور العابد لا يتعدى ونور العالم يتعدى فيستضيء به ماذا غيره لان الناس إنما يستضيئون في طريقهم الى الجنه باقوالي ونصائحي وزجري وارشاد العلماء واما العابد يتعبد في نفسه لو تعظ به وقام صلى إذا لم يره انتهى الأمر لكن العالم يختلف يبقى قولي في النفس وان العلماء ورثه الانبياء وإنما لم يقل ورثه الرسل ليشمل الكل نبو وعم من من الرساله وان الانبياء لم يورثوا بالتشديد دينارا ولا درهما أي شيء من الدنيا وخصه لانهما اغلب انواعها يعني الدينار والدرهم قد يكون قائل اذا قد يورثون شيئا اخر كذلك يعني لم يحصل توريث للدينار والدرهم قد يحصل شيء اخر لا المراد الدينار والدرهم وما يكون في مقابلة ذلك لان البيع والشراء الذي تقوم عليه حياه الناس إنما يكون بماذا بالدينار والدرهم هذا الاصل الذي ما عنده دينار ودرهم ليس ليس بشيء ليس عنده شيء صحيح لا, لا يستطيع لا ياخذ بيتا ولا لباسا ولا اكلا ولا شرب لا مستعد اي شيء من الدنيا وخصوا لانه ما اغلب انواعها وذلك إشارة إلى زوال الدنيا وانهم لم ياخذوا منها إلا بقدر ضرورتهم فلم يورثوا شيئا منها لالا يتوهم أنهم كانوا يطلبون شيئا منها يورث عنهم على أن جماعه قالوا إنهم كانوا لا يملكون مبالغة في تنزههم عنها يعني الرسل الأنبياء لا يملكون هذا لا لي ما نقر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبق وفيه ايماء الى كمال توكلهم على الله تعالى في انفسهم واولادهم واشعار بان طالب الدنيا ليس من العلماء الورث طالب الدنيا طالب علم طالب دنيا من هم ما لا يشبعان اشعار بان طالب الدنيا ليس من العلماء الورث ليس من العلماء الورث الذي يبحث عن الدنيا وعن جمع المال ويريد ان يجمع بين الدين والدنيا هذا جمع اراد ان يجمع بين متعذرين محالين ولذا قال الغزالي أقل العلم بل اقل الايمان ان يعرف أن الدنيا فانية وأن العقبة باقيه يعني ان اصل العلم والايمان ان يرثق في ذهن طالب العلم والعالم أن الدنيا والآخرة ذرتان لا تجتمعان في قلب أحد البتة وأن يعلم أن الدنيا هذه مهما عاش فيها انها فانية وأن تلك التي قد يؤثر دنياه على اخرته انها باقيه هذا أصل العلم اذا زال من القلب ونسيه هلك كذلك هلك بمعنى انه اذا نسي الاخره ولم يستحضرها في كل دقيقة يهلك حينئذ ولذلك قال بعض السلف كان الصحابة منهم الاغنياء ومنهم ومنهم الى اخره ولكن الفرق بين من بعدهم وبينهم أن الصحابه كانت الدنيا في أيديهم ونحن الدنيا في قلوبنا فرق بين بين النظرتين طالب العلم يربي نفسه فضلا عن العالم رب نفسه أنه في دار هذه الدار سيأتي وقتنا ليزول عنها ولن يبقى اذا يعمل لدار سيبقى فيها وهي الدار الاخره ولذلك قال الغزال اقل العلم بل اقل الايمان ان يعرف أن الدنيا فانية وان العقبه باقيه ونتيجه هذا العلم القليل الذي أقل ما يعبر عنه بانه علم ونتيده هذا العلم أن يعرض عن الفاني ويقبل على الباقي هذا أصل انبغي ان يكون مستحضرا عندما من اراد علم الشرع واما انه يريد العلم الشرعي وان يكون من العلماء الراسخين الربانيين العباده ثم هو مقبل بقلبه ظاهره وباطنه على الدنيا قال الدنيا والآخرة ذرتان لا تجتمعان ويذكر عن أبي هريره رضي الله عنه انه مر يوما في السوق بقوم مستغلين بتجاراتهم وبيوعاتهم فقال أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فقاموا صراعا إليه فلم يجدوا فيه الا القرآن والذكره ومجالس العلم ما وجدوا الا هذه فقالوا اين ما قلت يا ابو هريره ميراث اذا جاء اول ما ينصرف الذهن الى المال هذا الاصل الدينار والدرهم واذا قيل تركه اول ما ياتي بالذهن هو هذا واذا قيل ميراث هكذا وهذا في زمن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقال له ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فذهبوا يظنون على ثم اموالا توزع فلم استعف يجدوا فيه الا القرآن والذكر ومجالس العلم فقالوا أين ما قلت يا ابا هريره فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بموارثه دنياكم وإنما ورث العلم لاظهار الإسلام ونشر الأحكام فمن اخذه اي العلم اخذ بحظ وافر أي أخذ حظا وافرا يعني نصيبا تاما أي لحظ اوفر منه والباء زائدة للتاكيد أو المراد اخذه متلبسا بحظ وافر من ميراث النبوة ويجوز أن يكون أخذ بمعنى الامر أي فمن اراد أخذه فلياخذ بحظ وافر ولا يقتنع بقليل فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني بنصيب تام أو المراد فمن اخذه اي الأمر بذلك فلياخذ بحظ كامل هذا باعتبار ما يتعلق من فردات الحديث والابن القيم رحمه الله تعالى كلام لا بد من سماعه واسماعه رحمه الله تعالى فابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذا المسائل له له نكهه خاصه كلامه يعتبر له نمط خاص لانه ينظر ببصيرته قبل ان يقف مع مع الالفاظ ونمر عليه لانه واضح قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح الحديث مع شيء من الاختصار قال والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا إذا ثم تقابلان من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة إذا ثم طريقان طريق في الدنيا وطريق في في الآخرة طريق الذي في الآخرة هذا الذي يسلكه الله تعالى به جزاء لما بذل في الدنيا فإن الجزاء من جنسي العمل فاذا سلك وذهب ومشى إلى طريق العلم الذي هو طريق موصل إلى الله عز وجل حينئذ جزاء من جنس العمل قال والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصله إلى رضا ربه قال ووضع الملائكه اجنحتها له تواضعا له وتوقيرا واكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبه والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع اجنحتها له لانه طالب لما به حياة العالم ونجاته العالم كله لن يصبح إلا الا باقامته على شرع الله عز وجل ولن يصل المسلمون الى تحقيق شرع الله عز وجل الا به بالعلم فحسب ودل ذلك على أن نجاة العالم لن تكون الا به بالعلم ففيه شبه من الملائكه وبينه وبينهم تناسب فان الملائكه تنصحوا خلق الله وانفعهم لبني ادم وعلى ايديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى قال ومن نفعهم لبني آدم نصحهم انهم يستغفرون لمسيئهم ملائكه تستغفر ل للمسيئين ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على اعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح على مصالح العبد اضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر بباله اذا الملائكه لها لها نصح للعبد كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكه أنصح خلق الله لعباده وجدنا الملائكه أنصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد هذا طريقان لك انت تختار ماذا وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ملائكه وَيَسْتَغْفِرُونَ للذين آمنوا ربنا وَسِعْتَ كل شيء رحمة وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذالك هو الفوز العظيم قال ابن قيم فاي نصح للعباد مثل هذا فاي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الانبياء فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في اعظم ما ينصح به عباد الله اذا فيه شبه بماذا بالملائكه لان الملائكه انفعوا للخلق من انفسهم كذلك الذي يسعى في طلب العلم فعنيد فائدته وثمرته متعدية لغيره ففيه شبه بالملائكه فلذلك تحبه الملائكه وتعظمه حتى تضع اجنحتها له رضا ومحبه وتعظيما وقال ابو حاتم الرازي سمعت ابن ابي اويس يقول سمعت مالك بن انس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع اجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيد يعني كما يدعو المسلم لاخيه المسلم يرفع يديه الملائكه تبسط اجنحتها لدعائي لطالب العلم وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال قلت يا رسول الله حديث السامع اني جئت أطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم هذا يدل على أن هذا اللفظ مصطلح شرعي يعني نطق به النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم على مصطلح شرع له شرف قال إن طالب العلم تحف به الملائكه وتظله باجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلم قال وذكر حديث المسح على حديث المسح على الخفين قال ابو عبد الله الحاكم اسناده صحيح وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالراي فيا رب نقيم رحمه الله تعالى صحة هذا الحديث قال رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث حف الملائكه له بأجنحتها إلى السماء وفي الأول وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانه فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها اياه وحياطته وحفظه فلولا لم يكن اسماع فلولا يكن لطالب العلم الا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا أن الملائكه تحبك وتضع اجنحتها لك رضا بما تصنع يا طالب العلم فاخلص النيه لله عز وجل. قال ابن قيم رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من انواع المهلكات وكان سعيه مقصورا على هذا وكانت نجاة العباد على يديه جوزية من جنس عملهم وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له وإذا كانت الملائكه تستغفر للمؤمنين عموم المؤمنين ثابت ام لا ثابت إذا كانت الملائكه تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى النمله في جحرها يعني لم يبلغ ولم يترك شيء مما في السماوات ومما في الأرض من الحي والميت والجماد إلا وهو يستغفر لي للعالم فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم هو استغفار حقيقي تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه إلى اخره وليس هو امرا معنويا كما ادعاه من من ادعاه ونقول هذه الجمادات ومن لا يظهر لنا أنها تتكلم إذا اخبرنا الباردي لو علم انها تتكلم أثبتنا ذلك وكذلك اذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم اثبتنا ذلك قال ابن قيم فقيه سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلقه مراعاه هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وارفقها بالحيوان والعالم اشفق الناس على الحيوان هذا كلام قيم قديم رحم الله تعالى والان يقول ماذا حقوق الإنسان وحقوق الحيوان واقومهم ببيان ما خلق لهم وبالجمله فالرحمه والاحسان التي خلق بهم ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم يعني لن يرحم الحيوان الا بماذا بالعلم وهذا موجود عند من عند العلماء فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم والله اعلم وقوله فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكم فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم وأما الكوكب يعني الكوكب ان قال فان القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم لأن العالم لا يكتفي بمكانه وإنما ينشر العلم في بلده وفي غيره اين الذي به الناس كما يستضيئون به بالقمر والكواكب اما العامل العالم الذي منكب على نفسه هذا قصوره لذاته يعني لم يكن ممتثلا للشرع وأما الكواكب أو الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره وان جاوز نور عبادته غيرهم فإنما يجاوزه غير بعيد يعني لا لا يستشفي غيرهم كما يجاوز ضوء الكوكب لهم مجاوزة يسيرة قال وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهي وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه حندس الظلمة وفي الصحاح الليل شديد الظلمه والعلماء والعباد بمنزله القمر والكواكب الطالعه في تلك الظلمه وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب وايضا فالدين قوامه وزينته واضاءته بعلماءه وعباده فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين كما أن السماء إضاءتها وزينتها بقمرها فإذا فاذا خسف قمرها وانتثرت كواكبه اتهمت وع انتهى الامر قامت القيامه وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب إلى أن قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثه الانبياء قال هذا من أعظم المناقب لأهل العلم من أعظم المناقب لاهل العلم فإن الانبياء خير خلق الله على الإطلاق فإن الانبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم ولما كان كل موروث يعني مورث ينتقل ميراثه الى ورثته اذ هم الذين يقومون مقامهم من بعده عصب مثلا ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما ارسلوا به الا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم وفي هذا تنبيه على انهم اقرب الناس إليه كذلك لان الميراث في الحسي ميراث الدنيا العصبه اقرب الناس الذين يرثون هنا جاء بلفظ الميراث اشعار بماذا ان العلماء الناس الى الانبياء والرسل. هذه منقبه ما اعظمها من منقبه وفي على انهم اقرب الناس اليهم فان الميراث انما يكون لاقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوه والله يختص برحمته من يشاء وفيه أيضا إرشاد وأمر للامه بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم فانه ورثه من هذه بعض حقوقهم على الامه ورثه الانبياء ما حقوق الانبياء على الامه تعظيمهم وإجلالهم وطاعتهم الى اخره هؤلاء ورث اذا ورث ثم انفصال بين المورث ومن يرث لا ثم أحكام تنتقل من المعنى من العلم بالشريعه ومما يتعلق بالاحكام المتعلقه بالمورث قال فانه ورث من هذه بعض حقوقهم على الامه وخلفائهم فيه قال وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين محبه من العلماء من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم يعني مورثهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاده ومحاربه لله كما هو في موروثه فمن عاد العلماء كمن عاد الانبياء ومن احب العلماء كمن احب الانبياء وهذا يجعل الإنسان يحفظ لسانه عن اهل العلم الذين ثبت علمهم مرسوخ في بالدين ليس مراد مطلقا كما ذكرنا بالأمس ويحفظ لسانه عن أي نقد ونحو ذلك بل حبهم واجب ودين وبغضهم مناف لل دين قال علي رضي الله عنه محبه العلماء دين يدان به يعني طاعه يتقرب بها إلى الله عز وجل كما تصلي لله تحب العلماء لله هذا عباده وهذا هذا عباده حينئذ المحبه دين يدان به الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحار ولي مطلق لكل مؤمن فكيف بسادات الاولياء وهم العلماء بعد الرسل باب أولى وأحراه قال ورثه الانبياء وورثه الانبياء سادات اولياء الله عز وجل قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم هذا من كمال الانبياء وعظم نصحهم للامم وتمام نعمه الله عليهم وعلى اممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الانبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية يعني الذي له ترك وورث الاخره هذا يكون قد جمع شيئا من من الدنيا والآصر في جمع الدنيا أنه من شان ماذا الملوك واشباهم لان الناس على دين ملوكهم حينئذ اذا جمعوا فالجمع يكون من شأني من شأن الملوك حفظا وحماية لألا يتوهم متوهمون أن الانبياء من جنس الملوك لا تلكا لهم البتة بل ان وجد شيئا صدقة كما جاء في الحديث قال فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك تم الحماية قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقه فلم تورث الانبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم قال واما قوله تعالى وورث سليمان داوود ماذا ورث على المعنى السابق ورث ماذا النبوه والعلم قال فهو ميراث العلم والنبوة لا غير وهذا باتفاق اهل العلم من المفسرين وغيرهم يعني ليس ثم امر اخر يتعلق بالدرهم والدينار ذكروا بعض الأقوال من بني اسرائيل لكن كلها باطله وكذلك قول زكريا عليه الصلاه والسلام اني خفت المواليه من ورائي وكانت امراه عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ما المراد بالارث هنا ميراث النبوه والعلم فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله تعالى وقول صلى الله عليه وسلم فمن اخذه أخذ بحظ وافر قال اعظم الحظوظ واجداها ما نفع العبد ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه من الدين من العلم والدين يعني الحظ قد يكون دائما وقد لا يكون انفع الحظوظ للعبد ما كان دائما أعظم الحظوظ واجداها ما نفع العبد ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه من العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا قطعت حظوظ لاربابها فهو موصول له أبد الابدين وذلك لانه موصول بالحي الذي لا يموت من كان الصلة بالعلم فهو موصول ب مدلول العلم لأن العلم يصل به إلى الى الله عز وجل ومعرفته باسماءه وصفاته وافعاله فما دام كذلك فهو موصول بماذا بالحي الذي لا يموت قال فلذلك لا ينقطع ولا يفوت وسائل الحظوظ ما عدا ذلك وسائل الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها كما قال تعالى وقضينا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فإن الغايه لما كانت منقطعه زائلة تبعتها اعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله هذه الأمور غير العلم وما يوصى الى البار بجلوعه فهي منتهيه منقطع يعني تذهب بذهاب صاحبها أو بذهاب العمل نفسه قال وهذه هي المصيبه التي لا تجبر عياذا بالله واستعانة به وافتقارا وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل هذا الحديث من اجمعي ما جاء في فضل العلم وبيان فضل العلماء وفضل تعلمه وتعليمه وكلها متداخله وأخذها من هذا الحديث بدلاله المطابقة أو دلاله التضمن أو دلاله الالتزام ولذلك أطال النفس ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده بالافراده بنرجبي مصنف خاص وهو جدير بذلك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعلم انه لا رتبه فوق رتبتي من تشتغل الملائكه وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وكذلك كما مر وتضع له اجنحتها يعني من فضائل العلم والعلماء ان الملائكه تشتغل بالاستغفار والدعاء له وليس ثم رتب اعظم من من ذلك وتضع له اجنحتها قال وانه لا في دعاء الرجل الصالح او من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكه قال كانه يرى أن اولا أن الاصل في الانسان انه ينافس بمعنى انه يتسابق في رجل صالح يطلب منه الدعاء ثم هذا الرجل الصالح فكيف بالملائكه التي اعظم من هذا الرجل الصالح وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هاتين المسالتين فيهما نظر نظر الاول فيما يتعلق في المنافسه بطلب في الدعاء وهذا ظاهر النصوص والعلم عند الله أنه ليس من المسحسن وليس مما دل عليه النص لا بدلاله المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام ان يطلب العبد الدعاء من غيره سواء كان صالحا او لا فانما الدعاء عباده والاصل في العبد أن يعبد ربه مباشرة دون واسطه بينه وبين الله تعالى هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المحفوظ عن كبار الصحابه رضي الله تعالى عنه ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في موضع ما من كتبه أنه لم ينقل عن أحد من كبار الصحابه المشهورين انه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نقل كما جاء في حديث عمر لا يا اخيل تنسل من دعائك وحذار فمؤول على انه اراد الاحسان الى غيره لانه من المعلوم المتقرر أن من دعى لاخيه في ظهر الغيب قيل له ولك مثله حين يد في احسان الى غيره ولكن يبقى أن هذا الحديث يعمل به في خاصة نفسه إذا دعا لغيره قيل له واما أنه يطلب من غيره فهذا لم يثبت لا في كتاب ولا ولا في سنه وانما نقل مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت متعسيا فطالبا من غيرك أن يدعو لك فاضلم منه مرة واحده كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الاشتغال صباحا ومساء وكلما التقى بشخص قال لا تنسنا من دعائك ودعواتك ونحو ذلك قل هذا لم يثبت بل الدعاء عباده فإذا اراد العبد شيئا فليرفع يديه وليسأل ربه مباشره عين الذي يبقى على على هذا الاصل وهو المانع وما جاء من توسع بعض اهل العلم وهذا نقوله معارض للنصوص والمسألة الثانية وهي التي اشار الي كيف بدعاء الملائكه ظاهره ماذا أن الملائكه أفضل من صالح البشر هذه مساله ذكر ابن تيميه في موضع ما أنه قد كف عن الحديث عنها أمسك لم يتكلم فيها لعدم وجود نص من كتابنا أو او حتى قال حتى وقفت على اثار عن الصحابه ان ومن بعدهم أنهم تكلم فتكلم بل صنف في ذلك مصنف الرحيم الله تعالى وسئل رحم الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الرابع عن صالح بني ادم والملائكه ايهما افضل ايهما افضل فاجاب بان صالح البشر افضل باعتبار كمال النهاية نهايه متى متى تكون كمال النهايه بعد دخول الجنه النهايه الدنيا متى تنتهي اذا دخل العباده دخل المؤمنون الجنه بعد كمال النهايه بان صالح البشر أفضل باعتباري كمال النهاية والملائكه افضل باعتباري البداية يعني كان ثم تفصيلا في في المساله باعتبار الدنيا الملائكه افضل باعتبار الاخره لما نقوا ودخلوا الجنة حينئذ ليس ثم دنس من دنس المعاصي حينئذ صار الأصالح البشر أفضل من من الماء فباعتبار البدايه الدنيا الملائكه افضل لأن طاهرة مطهره والبشر قد يعتريهم من النقص ما ما يعتريهم هذا في موضع ما فصل بين بين البدايه والنهايه اذا هذا التفصيل يجمع بين بين قولين بان يقال باعتبار الدنيا الملائكه افضل لأن البشر لا لا يخلو واحد منهم عن معصيه فتم دنس وخبث المعاصي والملائكه منزهه مطهره من من ذلك حينئذ نقول الملائكه افضل واما إذا دخل أهل الجنة الجنة حينئذ صارت الملائكه خدما ليه اهل الجنه ثم أهل الجنة لن يدخل الجنه الا بعد التمحيص والتهذيب من سائل الذنوب فصاروا الطاهرين أو صاروا مطهرين حينئذ نقول باعتبار النهايه صالح البشر أفضل من الملائكه فاجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الاعلى منزهون عما يلبسه بنو ادم مستغرقون في عباده الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن اكمل من أحوال البشر اكمل من احوال البشر وأما يوم القيامة واما يوم القيامه بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر اكمل من حال الملائكه هذا جواب شيخ الاسلام 200 رحمه الله تعالى كما ذكرت في الفتاوى الجزء الرابع صفحه 340 بعد المئة الثالثه قال ابن قيم وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق ادله الفريقين ويصالح كل منهما على حقه يعني لكل دليل نصيب وسئل كذلك تيم رحمه وتعالى عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل هم افضل من الملائكه فاجاب قد ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انهم قال قد ثبت اذا جزم به بصحته ثم اسندوا إلى الصحابي قد ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه قال ان الملائكه قالت يا رب جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون فاجعل لنا الاخره كما جعلت لهم كما جعلت لهم الدنيا قال لا افعل ثم اعاد عليهم قال لا أفعل ثم اعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال وعزتي لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيداي كما قلت له كن فكان يعني ذرية من خلقه الله تعالى بيديه وهو آدم وصالح البشر من ذريتي اكمل ولا يكون بمنزلة من قال له كن فيكون ذكره عثمان بن سعيد الدارمي ورواه عبد الله بن احمد في كتاب السنن علله السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الحديث فيه في ضعف لكن ابن القيم رحمه الله تعالى كابن قيم له طريقه في هذه قد ياتي اشاره اليه عن عبد الله بن سلام إن انهم قال ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد فقيل له ولا جبريل ولا مكائيل فقال للسائل أتدري ما جبريل وما مكايل انما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقبر وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما علمت يقول ابن تيميه رحمه تعالى وما علمت عن أحد من الصحابه ما يخالف ذلك يعني ليس ثم الا قول موافق في هذه المساله وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنه من أصحاب الائمه الأربعة وغيرهم وهو ان الانبياء والاولياء افضل من الملائكه قال ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين وموجود في الجزء الرابع من الفتاوى ومما قال رحمه الله تعالى واقل ما في هذه الاثار أن السلف الاولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر افضل من الملائكه من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحد منهم في ذلك انما ظهر خلاف انما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء باهلها وتفرق الاراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم كانه حكم ماذا اجماع وكان القول بالعكس مما حكاه المصنفون انه قول لاهل الأهواء يعني تفضيل الملائكه مطلقا على صالح البشر حتى في الآخرة هذا ليس من قول اهل السنه والجماعه اذا حكى فيه الاجماع فقوله فكيف بدعاء الملائكه قلنا هذا التركيب فيه في في ماخذان الماخذ الاول انه يتسابق في دعاء الصالح بل الرجل الصالح لا يطلب منه الدعاء ولم ينقل عن أبي بكر أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له ولم ينقل عن أحد لابن عباس ولا ابن عمر انه سال ابي بكر ان يدعو الله تعالى له فإذا لم يكن كذلك ولم يكن متعارفه فينزل الاصل الكفو ولا يقال ب ان هذا من الأمور التي يسلكها بعض الناس ثم حصل توسع حتى من الفسقة بعض الناس حتى اذا التقى بفاسق ويعلم انه فاسق على اي خدمه قل دعواتك كذلك قول هذا لا يجوز شرعا وانما قول العلم المراد به الرجل الصالح العابد العالم اما من عداه والاصل فيه انه يقول لا تدع لي كذلك لا يطلب الدعاء وانما يطلب من عدم عدم الدعاء ثم قولك فكيف بي بدعاء الملائكه قلنا الصواب أن هذا ليس على اطلاقه بل فيه فيه تفصيل قال وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها فقيل التواضع له يعني توقيرا لعلمه كقوله تعالى واخفض له مجناح الذل من الرحمه وكذلك قول اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي تواضع له وقيل القول الثاني النزول عنده والحضور معه والكف عن الطيران والنزول عن والنزول للذكر كما في الحديث إلا نزلت عليهم السكينه وحفت بهم الملائكه وبالصحيحين إن لله ملائكه يطوفون في الطرق يرتمسون اهل الذكر فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا الهم الى حاجتكم قال فيحفونهم باجنحتهم إلى السماء الدنيا الحديث سبق عندنا من القيم يفرق بين الحف وبين الوضع حف الصيانة إلى سماء الدنيا اما الوضع فالعصر فيه البسط بسط الجناح هذا هو الظاهر قال وقيل التوقير والتعظيم لهم وقيل معناه تحمله عليها فتعينه يعني بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحميلهم عليه هذا لا مانع منه ولا نرد به بان العقل او الانسان لا يشعر بذلك والنعم قد لا تشعر بذلك لكن أخبرك الباري جل وعلا عن طريق نبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تبسط جناحيها لتتحمله عليه فتعينه على بلوغ قصده فيبلغه حيث يقصده يعني تبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم كما عبر بعضهم عنه بقوله معناه المعونة وتيسير السعي له في, في طلبه وهذا كما ذكرنا انه لا مانع أن يحمل اللغ على جميع هذه المعاني إلا خلاف بينها من حيث ماذا؟ من حيث الواقع فهل الخلاف بينها خلاف تنوع وليس خلاف تضاد لكن لا يصرف إلى الأمر المعنوي من أجل دفع الأمر الحسي قلنا العاصم الأمر الحسي ولا مانع أن يكون الجميع مرادا به باللفظ قال واما الهام الحيوانات بالاستغفار لهم وعرفنا ان الاستغفار هنا استغفار بي بالمقال لا لقب اللسان لانك كيفت من الذي ادراك ان هذا له لسان حجر يسبح بحمد الله عز وجل كذلك وامي شيء الا يسبح حمده هذا يسبح بحمد الله تعالى له لسان له لسان انا اسالكم له لسان اخطأت الله اعلم نعم احسنت لا تثبت ولا تنفي من الذي ادراك لسهل البدء انت تتصور عندما يقال لسان تتصور لسانك لا الله اعلم قد كل له لسان ليس كلسانتنا قد كل له لسان آخر بنوع اخريه اخرى كذلك النمله لها لسان تتكلم فعينئذ نقول مثل الجمادات لا نثبت ولا ننفي نقول تتكلم والله اعلم بكيفية الكلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحجر وسلام الحجر نحو ذلك دل ذلك على انه ماذا لفظ يسمع واذا كان كذلك قد يكون بلسان قد لا يكون الله علم به بالحاله لكن المراد هنا بالاستغفار أنها تستغفر له قال واما الهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لانها خلقت لمصالح لباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالاحسان إليها ونفي الضرر عنها مجازاه لهم على حسن صنيعهم وقد ذكر ذلك المقيم بمحمود تعالى ومن قبله البغوي في معالم سنن وغير كذلك من اهل العلم وهو كذلك يعني محمول على هذا المعنى وعلى وعلى غيره لأنها من الالفاظ التي تفسر باجتهاد أهل العلم ان نقل قول عن الصحابه أثبت ولا مانع من زيادة معنا لم ينقل عن عن الصحابه اذ الاصر في النظر في الشرعي وما جاء به هو حمله على الالفاظ اللغوية إلا إذا جاءت حقيقة شرعية حينئذ نفسر الالفاظ بما دل عليها اللسان العربي فلا مانع ان يحمل اللفظ على معنى ومعنيين وثلاثه واربعه وزيادة على على ذلك وهذا ما يتعلق بالحديث الذي ذكره ربنا تعالى من سلك طريقا إلى آخره وعرفنا حديث حسن وكل جملة منه لها شاهد من الكتاب والسنه والعلم عند الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين